فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره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 من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم إ ذ ا شاء أ ن ش ر ه كلا لما يقض ما أ م ر ه فلينظر الانسان إ ل ى طعامه انا صببنا الماء صدا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا و ع ن ب ا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق والبا وفاكنه و أ ب ا متاع لكم و ل أ ن ع ا م ك م ف إ ذ ا جاءت ا ل ص خ خ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 ض ا ح ك ة م س ت ب ش ر ة وهجوه يومئذ عليها و غ ر ة ترهقها قترا اولئك هم الكفره الفجرا